يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ كَم إِن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم نصيبه من تحبشون من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ترتبتم لا نشتري به ثمنا. ذَاقَ وَلَوْ كَانَ ذَاقَ الْقُرْبَا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ